إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعبل إن الله نعم ما يعظكم به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 فَكَيْفَ إِن إِذَا أُصِيبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 ف يُحَِّ مُكَبِي مَا شَجرََ بَينَهُم ثمَُّ لَا يَجِدُ فيِي أَمفُسِهِم حَرجَاءثَُّ لاَا يَج فيِي أَمفُسِهِمْ حَرَجًَا مِمَّ فَضَتَ وَيُوسَِّمُ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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم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 119. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ليقولنك أن لم تكن 129. بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما